اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك ووفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد وبالله نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين قال في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكري القدر قال فيه مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لنا بالأمس درسنا في بيان حكم منكري القدر وعرفنا ان من أنكر القدر فإنه يكون كافر فإن مات على ذلك فهو من أهل النار كما سمعنا بالحديث والنصوص فالواجب على مسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر لأنه أصل من أصول الإيمان وأنه كيفيته هو ان يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطأه وما اخطاه لم يكن يصيبه أعد المسألة الاولى قال بيان فرض الإيمان بالقدر نعم يعني أن الإيمان به أصل من أصول الإيمان ومن لم بالقدر بالقضى والقدر حرقه الله بالنار وقد سمعنا ان القدريه المنكرين القدر سماهم النبي عليه الصلاه والسلام مجوس هذه الامه اخبر مثل قبل ان ياتوا وذلك من علامات النبوه عليه الصلاه والسلام نعم قال المساله الثانيه بيان كيفيه الايمان به نعم مع مع ان كيفية, كيفيه الايمان بالقدر هو ان تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك يقول عندك يقين بهذا ما أصابك ما قدره الله عليك لا يمكن أن ينصرف عنك وما اخطاك لم يكن ليصيبك يعني الذي لم يقدره عليك لا يمكن أن يقدر عليك أو يصيبك وفعة الاقلام وجفرة الصحف نعم قال المساله الثالثه احباط عمل من لم يؤمن به نعم كما سمعنا في الحديث ان من لم يؤمن بالقدر حرقه الله بالنار سيكون عمله باطل وقد سمعنا الحديث ايضا لو انفق احدهم مثل احد ذهبا لم ينفعه لم يقبل منه حتى يؤمن بالقطر حتى يؤمن بالقدر معناه انه اصل من اصول الايمان لا يمكن ان يكفي عنه غيره لا كفاره ولا غيره فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن نعم قال المسألة الرابعة الإخبار أن أحد لا يجد طعم لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به نعم وطعم الإيمان هو لذته التي يجدها الإنسان في قلبه طعم الإيمان لذة الإيمان التي تكون في القلب وهو أن تجد في قلبك تلذذ في الطاعات وأن تتحمل المشاق في سبيل الله ولا تجد مللا في أوامر الله فذلك دليل على أن الإيمان قد تمكن من قلبك وجدت حلاوته فلن يجد أحد من طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر لأنه أصل من أصول الإيمان فإذا امن ساب قدر ارتاح ضميره واطمأنف نفسه وقوي ايمانه وكمل فبا عليه إلا أن يسال ربه الثبات وأن يتزود من الطاعات لأن كل خصرة من خصال الخير هي من شعب الإيمان نعم قال المساله الخامسة ذكر أول ما خلق الله نعم بيان ذكر أول ما خلق الله من المخلوقات وهو القلم أول ما خلق الله القلم وهناك من يقول إن العرش قبل القلم ولكن الجمع بين القولين سهل لأنه يعطي كل واحد منهما أولوية تخصه فالعرش قبل جميع المخلوقات لانه خاص بالله عز وجل وليس له علاقه في الخلق يقول العرش مخلوق جميع قبل المخلوقات كلها لانه خاص بالله عز وجل وليس له علاقه في الخلق واما القلم فهو قبل السماوات والارض ومن فيهما وما بينهما لانه مكلف بالكتابه عليهما فهو مخلوق قبلها فبهذا يجتمع القولان ونعطي كل واحد منهما يعني من العرش والقلم اولويه تخصه والناس مختلفون بالقلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل الأرش أو هو بعده قولان عند أبل الهمداني والحق أن الأرش اول لأنه من قبل خلق الخلق كان ذا أركاني والعلم عند الله نعم قال مسألة الساجسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة نعم وهذا بنفس الحديث ولا شك فيه ان اول ما خلق الله قلم يعني عند اول خلقه وايجاده لان الله خلق قلم من نور فاول ما خلقه وعند اول خلقه وايجاده امره بان يكتب قال يا ربي وما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى بأمر الله وكتب في اللوح المحفوظ ما سيكون إلى يوم القيامة وما يكون في هذا الكون فهو مما كتب في تلك اللحظة تنفيذا له كل يوم هو في شاء نعم قال المثلة السابعه براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يؤمن بقدر فليس مني يعني نبري أمنه لأنه لم يؤمن بأصل من أصول الإيمان وهو القدر فالذي برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام فما قيمته فالذي لا يؤمن بالقدر برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام انه لم يكن مؤمن نعم قال المسألة السعر قال مسألة الثامنه عاده السلف في ازاله الشبهه بسؤال العلماء نعم وهذا الواجب لان الله عز وجل يقول فاسالوا في الذكر ان كنتم لا تعلمون فابن الديلمي رضي الله عنه من التابعين لما انه اشكل عليه او حصل عنده شيء من الوساوس في شعر القدر أسرع إلى العلماء أسرع إلى العلماء وسأل الموثوق بهم اصحاب محمد عليه السلام سأل أربعة منهم وكلهم قالوا بلسان واحد يسأل كل واحد منهم سؤالا مستقلا ولأنهم مجمعون على الحق ما اختلفوا في الجواب كلهم حدثوه بحديث واحد بانه لم ي... لو ينفق مثل احد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وان من لم يؤمن بالقدر حرقه الله في النار فزال عنه الشك لانه عرف الجواب اليقين والذي اجمع عليه السلف الامه اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان لا يكفي عنه كفارة ولا يقبل من صاحبه صرفا ولا عجل حتى يؤمن بالقضاء والقدر وكفى به أنه لو مات على غير ذلك حرقه الله بالنار قال مسألة التاسعه ان العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك انهم نسبوا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط نعم لان في قرره تقيم الحجه وتنير المحجه وتبين الحق وتقنع الخصم او السائل فاسرده الى دليل حتى تطمئن نفسه اذا كان قصده الحق فلا يكون مجادل ما دام انه اسند الى دليل من الكتاب او من السنه فاحرص دائما ان يكون عندك احاطه والمام بالادله حتى اذا سئلت فتوج جوابك بالدليل قال الله عز وجل قال محمد عليه الصلاة والسلام وكذا حتى يقف ولا يجادل ما دام يريد الحق وأما الذي يريد يريد الباطل فهذا لا ينبغي لك أن تجادله إذا لم يقتنع تلكساب السنة فلا تجادله. لا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه هذا الحديث هذا الباب كما سمعنا باب ما جاء في المصورين يعني باب وبيان النصوص الواردة في حكم المصورين وكثيرا ما يحصل السؤال عن التصوير وحكمه واحد يخفض والثاني يرفع واحد يجيز واحد يمنع في بعض الأشياء أو يخصص الذي بعضنا يقول يعني بعض الناس يقول المقصود بالتصوير هو رسم اليد أو الحفر أو التجسيم ولكن النصوص إذا تتبعناها فإذا نصع على التصوير ما دامس مصورة فصاحبها مصور هذا حسب ما أفهمنا ولأننا لست مجتهد ولست العلماء وليس لهذا رأي وليس رأي ولا اقول من عندي شيء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من ومن اظلم ممن ذهب يخلق في خلقي ومن اظلم هذا حديث قدسي يقول فيه الرب عز وجل فيما يرويه النبي عليه الصلاه والسلام ومن اظلم يعني لا احد اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يعني ممن نصب نفسه مصورا ذهب يخلق كخلقي يعني نصب نفسه مصورا وقال أنا أصور كما أن الله يصور فهذا عده الله عز وجل أظلم الخلق ومن أظلم الاستفهام هنا بمعنى النفي يعني لا أحد أظلم من هذا الإنسان الذي نصب نفسه مصورا وقال الا أصور كما أن الله يصور لأن الله سمى نفسه بالمصور كما في سورة الحشر في أسماء الله عز وجل ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبه تحداهم الله عز وجل بأصغر المخلوقات المصورين تحداهم الله في أصغر المخلوقات لأنه إذا عجز عن الأصغر فهو عن الأكبر من باب الاولى عجزا لا تحداهم الله في جبل أو في جمل أو غير ذلك من المخلوقات الكبيرة لا حداه الله بحبة وبشعيره وبذرة فليخلقوا حبة يعني حبة من الحبوب صالحة للنبات ليس المقصود أن يصورها يعجنها من معجون أو شيء يقول أنا, أنا سوي حبة لا يوجد حبة من العدم كان صادق لها طعم وصالحة للنبات كما أن الله أوجدها فإذا كان صادق أنه مصور وأنه يخلق كخلق الله فليعتنا بحبه يقول أوجدتها من العدم ها هي حبة لها طعم وتنبت هذا لا مستحيل لأنه خاص بالله عز وجل فهو الخالق الذي لا يشاركه أحد لأن هذا من الربوبية من خصوصات الربوبية فليخلقوا حبة حبة أي حبة ثم عين نوع من الحبوب وقال أو ليخلقوا شعيرة كذلك شعيره نوع من الحبوب فنبث ولها طعم إذا كان صادق أنه يستطيع أن يصور كما أن الله يصور فليوجد لنا شعيره صالحه للاكل وللنبات حتى نعترف انه يقتل ولا شك انه عاجز وليس هناك من يوجد ذلك الا الله عز وجل فليس المقصود ان يصورها بان يجسم لها جسما من المخلوقات ينحثها ويقولها أنا, أنا صورت شعيرة أنا صورت حبة لا المقصود أن توجدها من العدم صالحه صالحة للأكل وللنبات اذا إذا الصادق صادق مصور فأرنا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ثم قال أو ليخلق ذره انتقل إلى بذوات الأرواح لأن النبات نوع من المخلوقات وهذا نوع من الدواب التي لها روح أو ليخلقوا ذرة لا قال جمل أبدا إن كانك صادق مصور وتزعم أنك مصور كما أن الله يصور فأوجد نملة نملة صغيرة ذرة الذرة يعني النملة الصغيرة اصغر انواع النمل تسمى ذرة اوجدها من العدم لها روح تاكل وتشرب وتعيش تروح تدب اوجدها ما اتحدث الله بالجمل ولا بالفيل ولا بغيرها من المخلوقات الكبيرة فإذا كنت مصول تزعم أنك تخلق كما أن الله يخلق فأوجد ولا شك أن هذا تحدي ممن يقدر وهو الله عز وجل لمن لا يقدر شيئا وإذا علمنا أنه لا يقدر فعليه أن يعترف بالعجز وأن يتجرد ويتبرأ من هذه الدعوة إذن فالتصوير لا يحل لا صغير ولا كبير ولا سيما ذوات الأرواح فإنه لا ينبغي للمسلم أن يصورها والتصوير ذكروا أنه يكون على درجات إذا كان الإنسان يصور يزعم انه يضاهي الله في خلقه شد الناس عذابا الذين يضاهون الله في خلقه يعني الذين يصورون الصوره ويزعمون انهم يخلقون كما يخلق الله شد الناس عذابا المصورون الذين يضاهون الله في خلقه الذي يزعم أنه يخلق كخلق الله هذا هو أشد الناس عذابا يوم القيامه وهذا إذا كان يزعم أنه يخلق كما يخلق الله فهو كافر لأنه ادعى ما ليس له ادعى المشاركة بالربوية الثاني إذا صور الصورة من اجل ان تعبد من دون الله نحت صورة وأعدها وهياها صنما من اجل ان تعبد فكذلك يكون من النوع الذي يكفره لانه دعا الى عباده غير الله الثالث إذا صور صوره من غير ذوات الارواح بل من ذوات الارواح ولكنه ما قال انا اصور كما ان الله يصور لم يزعم انه يضاحي الله في خلقه ولم يصنعها من اجل أن تعبد ولكن صنعها من اجل التجاره والتكسب بها او التجمل تجميل مكانه ونحو ذلك يجعلها تحفه او يعلقها فهذا محرم دون كفر الا ان يستحله الا ان يستحل ويقول التصوير حلال ما علمه انه حرام فبل استحل الحرام فقد كفر من استحل الحرام مع علمه أنه حرام لأنه يكفر لأنه يخالف الكتاب والسنة أما إذا اعترف بأنه عاصي وأنه ارتكب هذا الشيء لكنه ما ما يزعم أنه مصور كما أن الله يصور ولم يصنع صورة من أجل تعبد ولم يستحل ذلك يقول نعم أنا مخطئ لكن هذه مهنتي وحرفتي وطريق معيشتي والتي كنت ماهرا بها ومقتنعا بها فهذا على كل حال مرتكم محرم وكبير ومكابير الذنوب وأمره من الله أما إذا صور من غير ذوات الأرواح كان يرسم شجرة أو جبل أو نهر فهذا لا بأس به لأن المحرم والممنوع تصوير ذوات الأرواح تصوير ذوات الأرواح أن يرسمها كما سيأتينا في الأحاديث الآتية يبين فيها عليه السلام أن من صور صورة كل فأن ينفخ فيها الروح ليس بمعني وأنه يسلط عليه من يعذبه في نار جهنم ويقال أحيو ما خلقتم فإذا المقصود غير لواص الأرواح فغير لواص الأرواح لا حاجة فيها فإنه ورد في بعض الاثار ان رجلا جاء بن عباس رضي الله عنهما وقال انني مبتلا بالتصوير فقال إن كنت لا بد فاعلا فعليك بالاشجار والبحار ونحو ذلك يعني تجنب تصوير ذوات الاروح فاذا رسم بحرا او نهرا او جبلا او شجرا او نحو ذلك او مسجد مثلا فلا رجع فيه إن شاء الله هذه أنواع أما ما دعت إليها الضرورة من الصور التي تلزم وضعها بالأوراق الرسمية اضطرارا للتمييز بين الناس وبيان المحق من المبتل بسبب أن المدلسين وأهل الأغراض والمزورين كثروا اضطرت الدولة إلى إلزام الناس بالتصوير حتى يميز بينهم فلا بد لهم صوره تميزه عن غيره فهذه مما دعت إليه ضرورة وعمت بها البلوى ولا الله عز وجل ان يتجاوز عنها لانها ضر لان الضروره لها حكمها لها حكمها واما من يقول انا اصور واجعلها تذكاريه عندي امي وابوي و ذلك فنقول ما عبدت الاصنام الا بسبب الصور التذكاريه كيف قوم نوح لما صوروا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى لماذا صوروهم صوروهم من اجل انهم يتذكرون صورهم صور بحثوا لهم صور وصور وسموها باسمائهم ووضعوها في مجالسهم قالوا من اجل ان نتذكرهم لان الشيطان اوحى اليهم وزين لهم ذلك فاقدموا عليه فاذا كان المنشا هو التذكر فالصور التذكاريه كانت هي السبب في عباده الاصنام واما كونها منحوته نحت او معصومه رسم او غير ذلك فنحن ما عندنا بالنصوص شيء يفرق يميز أن هذا هو المقصود وأن غيره لا بأس به وكما قلت لكم أنا لست بعالم فإذا وجد هناك من أفتى بالصور التراثية والتي تلتقط فهذا يقول لا بأس بها لا لا أقول فيها لأن لست بعالم حتى أعارض العلماء أو أرد فتواهم أبدا حاشا أنا أقول النصوص عامة فإذا كان الله عز وجل فقها نسان وتبين له أن المقصود فقط هو مرسوم أو ملحوث أو نحو ذلك فلا أقول إلا خيرا لكن من أراد التورع والتخلص من الشبهة فليتجنب ذلك كله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وأرضه نعم وقال رحمه الله تعالى ولهم عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يظاهرون بخلق الله نعم هذا الحديث اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يظاهرون بخلق الله يعني اشد الناس تحتمل معنيين اولا اشد الناس يعني اشد المصورين عذابا يوم القيامه الذين يقصدون بتصويرهم مظاهات الله في خلقه قول الاول ان المقصود بكلمه الناس المصورين فاشدهم يعني ان المصورين كلهم يعذبون لكن أشدهم عذابا الذين يقصدون بتصويرهم مضاهات الله في خلقه ما يعني مضاهات مثل ما قلنا أن يقول أنا أصور كما أن الله يصور ينصب نفسه مصورا مع الله يقول انا أصور كما أن الله يصور هذا هو المضاهي يعني مشابه مضاهي يعني مشابه كأنه ساوى نفسه بالله هذا لا شك أنه أشد الناس عذابا اما المعنى الثاني في قول اشد الناس عذابا يعني اشد اهل النار كلهم اشد الناس يعني اشد اهل النار كلهم عذابا الذين يصورون الصور اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يوافيون في خلق الله فإلا أن يقصد ان يكون المقصود اشد المصورين عذابا من يقصد بتصويره براحة الله في خلقه أو المقصود أشد أهل النار كلهم عذابا المصورون والعلم عند الله نعم قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم كل مصور في النار كل من الفاظة العموم هل أخرجت أحد كل مصور في النار فهي من الفاظة العموم ما شفنا أحد الرسول عليه السلسان كل مصور في النار لأنه إذا مات وهو لم يتب وهو مصر على التصوير فما نفهمه من هذا الحديث انه يكون من اهل النار كل مصور في النار يجعل له بكل صوره صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم يجعل له بكل نفس صورها اما ان المقصود يجعل له يعني يسلط عليه من زبائن جهنم بعدد الانفس التي صورها في الدنيا فيعذبونه على تصويره يجعله بكل صوره صورها نفسا يعني يسلط عليه من زبائن جهنم بعدد الصور التي صورها في الدنيا فيعذبونه عليها او يجعل له بكل صورة صورها يعني كل صورة صورها في الدنيا ينفخ الله لها روح ثم تسلط عليه فتعذبه في نار جهنم معنى قوله عليه السلام يجعل له بكل صورة صورها نفسا إما انه بعدد الصور التي صورها في الدنيا يسلط عليه زباله جهنم فيعذبه بعددها أو أن الصور نفسها التي صورها في الدنيا الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء ينفخ لها أرواحا ثم تسلط على من صورها فتعذبه في نار جهنم هذا الذي نفهمه من الحديث والله أعلم كل مصور في النار يصل يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في دار جهنم نعم قال رحمه الله تعالى وله ما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفق فيها الروح وليس بنافق نعم وهذا وعيد آخر فإنه إذا بعث فإنه يقال له أحيوا ما خلقتم يقال المصورين أحيوا ما خلقتم ما دام أنكم زعمتم أنكم مصورين انفخ لها روح مرصور صورة كل ثانية ينفخ فيها الروح ثم قال وليس بنافخ يعني مستحيل إذن ما فائدة التكليف فائدة التكليف والتكبيت له والتعذيب فيقال هذه الصوره التي نعمت وامتزت بتصويرها وافتخرت بها أحيها الان انفخ لها روح فيعذب بها وليس بنافخ يعني من المستحيل ان ينفخ اذا التكليف من اجل تكبيته وتعذيبه في النار حينما يقال له انفخ لها روح احيوا ما خلقتم فاذا ما نجد خلاصا الا ان اترك التصوير اما يعني ابتلي الإنسان بصورة في على مثلا فراش ونحو ذلك فإنه لو قطع نصفين أصبحت كالشجرة لا قيمة لها يعني إذا قطع ما تبقى معه الروح فيما لو كان موجود فإنه فإنها تكون كالشجرة فالرسول عليه الصلاة والسلام يروى انه رأى عند عائشه قراما يعني استثار على الباب وعلى النافذة ورأى فيه بعض الرسوم فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تقطعه فقطعته وسائد لأنه يمتهن واذا صارت الصوره ممتهنه تداس وليس لها احترام ولا قيمه فلا يضر وجودها والا فقد ورد ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره فاتقوا الله ما استطعتم الانسان عليه ان يتق الله ما استطاع نعمه قال رحمه الله تعالى ولمسلمين على أبي الهياج رحمه الله تعالى أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته نعم هذا علي رضي الله عنه كلفه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمره بأمر من واجب كل مسلم لأنه من الأمر المعروف النهي عن المنكر إزالة المنكرات أينما كانت بحسب المستطاع إنسان يفعل بقدر ما استطاع من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع يعني ليس من اهل يد ليس من ولع الأمر ليس مسؤولا في بيته يعني لا تتدخل فيما ما لا يعنيك وشيء لما تقدره وليس بشؤولك فانتقل المركبة الثانيه وهي النصح النصح وضيان الحق بالتي أحسن فبن لم يستطع فبنسانه فمن لم يستطع فبقلبه ما استطع حتى الكلام منعت أو ما تتكلم أو ما عندك دليل أو ما تستطيع أن تتكلم كلاما يفيد ولا يضر عليك أن تبغض المنكر وأهل المنكر وتتجنبه يكفي منك فهذا الذي كلف النبي عليه الصلاة والسلام به علي رضي الله عنه قال لا, لا تدع صورة إلا طمسها لا تترك صورة وجدتها الا محوتها وازلت معالمها باي وسيله كانت بالمسح بالتكسير بالتحريق باي شيء تزول به الصوره قد تكون الصوره على شيء استفاد منه وبإمكانك ان ترسحها وتزيدها وتبقى يبقى الشيء بذلك عليه انتفع به ليس من اللازم ان تتلفه كله لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته يعني قبر مرتفع عن القبور إلا سويته بالقبور تزيد ارتفاعه وتجعله مثل القبور لماذا من أجل أن لا يظن أن ارتفاعه دليل على مكانه وعلى فضله فربما بعض الجهله يعتقد فيها العلو والفضل والكرامة فيتبرك به ولأن أول ما حدث الشرك في الأرض كان بسبب أمرين التصوير وتعظيم القبور ولذلك جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قوم نوح نرجع مرة ثانية قوم نوح لما مات الصالحون ود وسوا ويغوث ويعوق ونسرى حزنوا عليهم حزن شديد لأنهم علماؤهم وقدوتهم وخيرتهم فهم يحبونهم فصاروا يترددون على قبورهم ويقيمون عندها تذكرا لهم وحزنا عليهم فالشيطان العلوه الله اقتنم هذه الفرصة وخاف ان قبور تندرس ثم ما يحصل الشرك الذي يخطط له الشيطان من الاول ما نعن يخشى ان قبور تندرس ثم ما يحصل الشركة الذي يريده أوحى إليهم وزين لهم الصور حيث قال يعني زين لهم إما عن طريق الوسصة أوحى إليهم في قلوبهم والشيطان يجري من البلاد مجرد الدم ثم تشاوروا فيما بينهم كل واحد منهم حدث عنده هذا الشيء فتشاوروا واتفقوا فمعنى لهن الشيطان أوحى إليهم واتفقوا عليه قال صوروا لهم صور يعني بدأ مع أنكم تكلفون وتروحون عند قبورهم أحسن لكم صوروا صورهم وضعوها في مجالسهم حتى تترددون عليه ففعلوا فلما مات الأولون الذين يعرفون هذه الصور ولا يمكن أن يعبدونها جاءت أجيال, أجيال متاخره لا يعرفون الصالحين ولا يعرفون لماذا صورت هذه الصور أصبحوا فيهما موجودة فقط فانتصب الشيطان وقال إن آباءكم كانوا يستشفون بهؤلاء ويستسقون بهم المطر ويستغيثون بهم عند الشدائد فصدقوه واقدموا عليه فعبدوها ومن ذلك الحين وقع الشرك اذن بدايته تعظيم القبور الغلو فيها ثم الصور ولذلك عليه الصلاه والسلام جمع في هذا الحديث بين الامرين في ازالتهما لانهما سبب حدوث الشرك في الارض لا تدع صوره إلا طبستها ولا قبر مشرفا إلا سويته يعني أزلت ارتفاعه وسويته في القبور ولا يجوز أن يرفع القبر أكثر من شبر حتى يتميز أنه قبر فقط المسال أطيب اليوم آخر الأسبوع في التوحيد حتى ما نساهل أطيب المسال قال رحمه الله تعالى فيه مسائل المساله الاولى التغليب الشديد في المصورين التغليب الشديد بالمصورين والدليل الأدلة كثيرة كثيره منها قوله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي جعله الله عز وجل اظلم الناس ثم أشد الناس عذابا يوم القيامه الذي ظالم وذل خلق الله ثم كل مصور فناء إلى آخر معناه إن التغليظ على المصورين واجب وأن التصوير محرم ويجب على المسلم أن يتجنبه نعم قال المسألة الثانية التنبيه على العلة هو ترك الأدب مع الله لقوله من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يعني إن الذي ينصب نفسه مصورا ما تعدم مع ربه بل شاقه وزعم أنه يفعل كفعله وزعم أنه شيء له شيء من الربوبية فهذا ما تعدم مع ربه فلذلك ثوعده الله عز وجل لعم قال المثلة الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة لا. في هذا اثبات لقدره الله عز وجل وعجز المصورين فما دام انهم تحداهم باصغر المخلوقات ان يجدوها من العدم فهم عن غيرها من باب الاولى عجزا واما هو عز وجل فهو على كل شيء قدير هو الذي اوجد الكون كله من غير مشارك قال المسألة الرابعة تصريح بأنهم اشد الناس عذابا لا تصريح انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة كما في الحديث اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يباهون في خلق الله يعني يزعمون أنهم يشابهون الله في خلقه أنهم يحلقون كخلقه نعم قال المسألة الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم هذا على القول هذا واحد من الأقوال كما ذكرت لكم أن كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم أنه ما يسلط على المصور بعدد الصور التي صورها أنفسا من زباني جهنم تعذبه كل صورة ما يكفي أنه واحد من زباني يعذبه على الصور كلها لا كل صورة يجعل له الله عز وجل واحد يعذبه عليها وأما القول الثاني كما قلت لكم أن نفس الصور ينفخ لها أرواح والله عز وجل قادر على كل شيء ثم تسلط عليه فتعذبه لا. قال المسألة الثالثة أنه يكلف أن ينفق فيها الروح يكلف تكليف مستحيل أن يفعل ولكن من باب الوعيد والتكبيت له فإنه يعذب ويقال أحيوا ما خلقتم أنفق لها روح ألس في الدنيا تدعي أنك مصور؟ وأنك تفعل كما فعل الله الآن أنفخ لها روح فهذا يعذب خلال جهنم ويقال أنفخ لها روح أحيوا ما خلقتم نعم قال المثلة السابع الأمر بطمسها إذا وجدت نعم هذا تكليف للرسول الرسول عن صلى الله عليه وسلم ثم علي رضي الله عنه أن كلف أبو الهياج وهكذا تكليف للجميع تكليف لجميع لأنه كما قلت لكم من الأمر المعروف الذي أنموك لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته ونسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسلام عليكم محمد وعلى الله وصحبه جميع